م و س ل ع ه النابلسي ن ل ل ع ح و م الاسلاميه قل اتنبئون الله بماذا يعلم في السماء فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربكم بك نقضي بينهم فيما فيه يختلفون 「こんにち واذا اذقنا الناس رحمه من بعد و ر Thank you. هو الذي ل يسهيكم في ا ل ب ن ونحن حتى اذا ك ن ت في الفلك و ج و ع ي ن ذي بريح ط ي ب طيبة わしら ين به Yeah.、Uh. you <laughs> So, ثم الينا نرجع كنت نلفئ بما كنت م حتى إ ذ ا كنتم في الخلق you Yeah! 世界の深い إ ن م ا مثل Eerst.、Oh. Thank、huh? you.、Uh -huh. パパを見つけたいい What's wrong? I am Yeah.、Oh. you、um. We y a v d i m e n s i o n What? The What is a h i s ف ا كسب السيئات جزاء سيئه ما لهم من الله من عاصم وجوههم قطعا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانا ا ق و ل ل ل ذ ي ن ه ا و ا و ل ا ن ك م أنتم عشوا Thank you. I'm sorry.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 Thank you. n o من ي م ل ك ا ل س م ح ا ت ا ل أ ب ص ا ر